<Sessizlik> فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قالت من أنبأك هذا؟ نبأني الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن <Sessizlik> تُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَتْ قُلُوبُكُم وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ طَلَقَ كُنَّا يبدلقوا أزواجا خيرا من كن مسلمات Muslimatin mu'minatin qanitatin tائibatin abidatin sائحatin feyibatin ve abkara يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نار وقود الناس والحجارة على ذا ملاك عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ النَّغِيرِ غُشَدًا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُم أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم عَسَى رَبُّكُم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ lan anurana wfi lana innaka kulli ya ayyuha an Ara ve almanafikin ve gülüzgâlejim ve maualum ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يهنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ İn kallə tur rabbi bni liynda kebten fil cenneti wencidni وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا دينا وكتب وكانت من القرانيتين